بعد ذلك إذا تسلمنا في قمة العصيدة لجد الإله الواجب الواجب وهو الذي خلق وهو رائح لا أكل الحق سبحانه وتعالى يضع للعقل لفاكم في الضعف أشرنا إليه سابقا في اللفاء السابع حينما قلنا لجد المطلقة بين التعصل والتقوى المطلوب منك إيمانيا أن تتعقل ويجيء هو هي وهي الخالقة وهي ولكن ليس المطلوب من الإيمان أن تتصير والزلة كل الزلة أن تتصير هذه الحل إذن فالتعقل هو المطلوب الإيمان التصير اللي أجعب العقل ثلاثة هو اللي تعبع ولأي المطلوب بين تعقل شيء وبين تطور نطلوب أن الباب مغلق وليس كذلك ثم سمعنا الدرس يا رنا كلنا سنتعقل وجود طور بظلمة فترات هذا الذي القدر بتاع كل اللي مطلوب منا جميع الامتحانات اما ان فنقل بعضنا هذر فذر يندلل اه يا رجل ترى بيقول ان تخزي عقبال الله له دوار وكان لابس ايه؟ اقول لي انت اتخلت نفسك في متاهة التصور والدين يطلب منك ان تقف عند منطقة التعق مدام دخلت في منطقة التصور جاءت الحلوات الحكرية ولم تصل ابدا الى نتيجة فالاسلام جاء ليوقفن عند منطقة التعق منطقة التعق في اللي جاء في واجب الوجود ايه؟ في اطار ليس كمثله كله تعطى من وجود القرى في إطار ليس كمثله شيء فإذا انتقلت من الشاف إلى الشاف خذ أيضا قضية في لا ليس كمثله شيء فإن صين له سمع ونه فطر ونه لا تحاول أن تفرج من نقرق ليس كمثله شيء بل هو أدرى بنفسه وبدن عن نفس معلومات ليس لي أبداً انما اتجيت في هذه المعلومه فاذ يقل على العين والراس تصورها بدا في تثير هذا هو المليوع والمسجد هذه الاداره لانه قد فكر في قبل الانسان فكره هذه والنبي صلى الله عليه وسلم علمه لما قال اننا نذكر بدل ما اشياء كما تعاد ان قال لا دمت ان تتغذرني ان تتكلم دعا فدريتها الإيمان كأن كلام لا يقال سلام لا يقال فإذا قال الحق لدي استفاق فهل استفاق على العين وفاق وإلاك أن تعصلها وإلاك أن تتبع فيه إثار ليسك مشكل بيساق فإذا عز عليك عن تهديم الربيع القضية العقلية فقل وما أكثر الأشياء الناد بيضفر التي عجز عطلوك عن حملها ويظهر أن اكتكاف العقل بعد أسرار المادة أغراها بالعلوم تظنف أنها تقدر على كل استاذ لأنه لا يجب أن تأخذ المسألة من جاوية الأسر هذه الزاوية وهو أن العقل الذي اكتكف قدر من أسرار المادة الآن كان عاجز عنه أمن إذن فاكتشافات العقون ليست دليل فوقها وإنما هي دليل عزها ولو كان لها تفوت لكان لمجرد أن توجد العقون في الرأس كل من معلومات على طرف الطموع إلا ما فيه أشياء وأشياء ما فيه وعجزنا عن إدراك خينما كان يقلنا أن في بعض المواد مواد مغناطية على المسخنة قد عزها وإذا أرادوا أن يسخن هذا لكذا هذا يجي نجيب القضيب ويدبوه لنا في المعمل قضيب من مغني ويدب له قضيب ما فيش فيه ويقول لنا جذبه القضيب هذا على هذا في اتجاهها ان انا نسيت في جانب ان تنظمه مره بنحفظه مغزى ثاني والمراد ان السالب يذل بان في اتجاه واحده في نعوض فكنا لكن لكن هذا القضيب القديم يذوب لا أرى في حلقة كيف أن الزر في ذو كده؟ نتروح كده إذن الله قال فيه بين أن يجب السلق وبين أن يجب ركا هو موجود ولكن أولتك في الإبراك خاصرة ومدام أولتك في الإبراك خاصرة مسلوحك للموجودة تنفي بدليل أن قبل ما يفترع المتر تجد المتربات لا نراها ولا نعرف وبعض ذلك تخبثون عنها وهي عالم وتجري وتسمع ولا أعضل عدم إدراكنا له كان عدم وجود لا مازودة ولكن رسيلة الإدراكنا خطأ ولماذا تأتيج هذه المسألة أخذ ورجل الطبيب العلم يجب الإنسان العلم لا ترى على بعد كثيرها مصار يسمع له آلة صار على بعد 20 مصر إذن في الشيء الذي لم يرىه معناه أنه لم يكن موجود هو مازود ولكن آلة إدراكه أنه لم يكن موجود من الأسباب المثون هاتف فبعد ذلك أراد أن يثبتوا هذا المعلوم في الاختبار فماذا فعلوا سرطوا القبيب الجامع وجاءوا وأزلهم يجلؤون إلى الآن في المعامل بأنبود اعتبادين تشفوا عن ما فيه وملأوها ببرادة الخبيب وأغلقوه وبعد ذلك متى القبيب في بالفتجاه فرأينا بأعلمنا الزراق لأنه مخلخلق فانتقل وتترسل وفضع لنا فاطلق برد فجللنا هكذا هكذا متترسل وتترسل أن... لا أن تتأسل وبعض ذلك تتحق لها إلا إذن فالحديد السن الذي كنا لا نرى فيه تحرق السر السرات الزائدة التي بحيث لا تتخل في برسابه فلما بصموها شوية في برد الحديد ومن مجزا جارس لا تحرق إذن سيجود السيء سيء وإدراسه في سيء العقل في حين يكف العقل أمام سيء من الأشياء المتعلقة بالرقل نقول له مين يكف عقلك هذه العقل لما اشتقدت أن يسلنا ربك إن أدركته بكل سعيد بذلين العقل لأن إدراس العقل لأي طورة معناها قدرة العقل على الطورة ولا يمكن أن يكون الحق في أي مظهر من المظاهر مكبورا عليه من الجيع لأبدا لذلك يجب أن تتلقى عن سفاته وعن أسعاله منه وحسبك أنك اعتقدت عن نقرأ ومدن اعتقدت عن أن رب إياك أم يتنقى عقلق يتنقى لماذا؟ لأن تثاليث المنهج الإلهي للنقص الإنسانية تثاليث لكل حواة يتلت العين ويحدد له ونزال الرؤي انظري إلى هذا وأغضي وأغضي في هذا والأذن هذا ولا تتمعي هذا هذا ولا تبق هذا الوجه اعملي هذا ولا تعملي هذا إذا انتمعنا المنهج تمدينه حرشة فيكية فور والعقل التواصل منه فيه, فيه. الفور في من فإذا كان العقل يريد الله أن يجعل له منهجة ماذا يسمعه له له. إذا كانت المناهج في نقل الجوارح فالمساق على سهوات الارادات نفسها ان تقف عند منهج الله مد مراده العين العين مراده انها في كل حال او الاذن عايزة تسمع كل حال او عايزة تشوف كل حال اذا اذا التكاليف استثناء للجوارح بدون امر من جوخ من شهوته العين شهوتها ان ترى القلب شهوته ان تسمع ولكن شهوث أن يقوم لكن المنهج حيث بدها هذه الأشياء فما شهوة العقل شهوة العقل أم لا إذن للجميع والتسليف في نيزول حداث بل مغبار الشيطان هو شر وجود المتكابير في القرآن أشياء هي تسليف للعقل إن العقل مؤمن بإله وا وا إلى أقرب أأخذها كده قرية الله ولذلك الذين يحاولون أن يرضي العقل بهذه وبعد ذلك يؤكدون وما أعلمت إلا أن الله الرافقون في العلم يقولون نقول لهم أي تشابه في الأحساب المثلوبة من المثلث أم وردت الأشياء أخرى لمثلوبية فيها للمثلث لو أنها وردت في المثلوب من المثلث كل الإنسان سيكلفنا بأمر المثلوبة ولا في الصحيح لكن التشابه جاء في غير ذلك ولجالة الرسول عليه الصلاة والسلام محقق الإسراء المحكم ومتشابه فما علتم من محكمه تعمل به وما علمتم من متشابه في فآلنه من هجل أحكام العمل ومن هجل المتشابه الإذن حين يوجد الإلم ولذلك وراشقون في العلم الذين يفهمون الألم على حقيقة ماذا يقولون؟ يقولون آمنا بك وتفكير الرسول أن منفقة المتسادة منفقة إيمان ومنفقة الإحسام منفقة العمل فإذا تجد المسألة حتشعبك لو أننا نطلق فيها تكليل